الآن إذا مرض واحد من أبنائي صرت أشعر بشعور الأب وأعرف قلب الأم وقلب الأب أتمنى أن هذا المرض فيني ولا في ولدي إن صار شيء من أمور الدنيا لواحد من عيالي أتمناه فيني ولا أتمناه في عيالي. المال والبلون نزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمالا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم بر والدينا من كان منهم على قيد الحياة وأن يرزقنا بر أبنائنا بنا ولدي حبيبي يا أعز الناس كتبتها تعبيرا يعني عن مشاعر اتجاه أبنائي جميعا ولدي حبيبي يا أعز الناس ولدي حبيبي يا أعز الناس يا روح روحي وأغلما فيها يا روح روحي وأغلما فيها أمرك يا بوي تاج فوق الرأس أمرك يا بوي روحی والله لا افديها روحك بروحي والله لا افديها والدنيا بعدك وش لا نجاسها والدنيا بعدك وش لا نجاسها يا أولادي الغالي يكفينيها الإحساس يا, يا ولد يكفي لها الإحساس خذها عيوني من قلب أهديها خذها عيوني من قلب أهديها يابو ينالك فرع وانت الساعة يا بو يا نالك فرع وانتس بعدك حياتي يا بو يا ابيها بعدك حياتي يا بو ما بيها اطلب لي الله يكفيني الخنا أطلب لي الله يكفيني الخناس يكفيني الدنيا كثرت بلاويها يكفيني الدنيا كثرت بلاويها أسأل ملكي ربك ويك الناس يحفظ وليدي من شر تالها يا يا آيالي ينبراس أمي عساني يا ربي أرضيها أمي عساني يا ربي أرضيها يا تجراسي يا رفيع الرجل يا تجراص يا رفيع الراس برک حياتي و رضا كمانها برک حياتي و رضا كمانها ولدي حبيبي خانتمي الأنفاس وَلَدِي حَبِيبِي خانتنی الانفاس شف دمعت عيوني من حبك ارويها شف دمعت عيوني من حبك ارويها كن قليبي يمشي بين الناس يمشي بين الناس أو كنك عيوني اللي فيها بالدنيا ما بيها جنن بلاهم بالدنيا ما بيها لو يومني قلبي الحساس لو يومني قلبي الحساس غارست ظلامه غرست رضاهم بعيون أسجيها تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com